112. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 113. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون